خ ا ص ة مع تقلبات نفسه وتلونها فهو يستصعب هذه ا ل ع ب و د ي ة ولا يزال يجاهد نفسه حتى يجد نفسه بعد ذلك في ق م ة ا ل ر ا ح ة و ا ل ط م أ ن ي ن ة وثبات القلب ودوام ا ل ع ب ا د ة والطاعه وهذا قوله تعالى إ ن إ ب ر ا ه ي م كان أ م ة قانتا لله حنيفا القنوت هو الدوام على ا ل ط ا ع ة ليست ا ل ق ض ي ة ا ل ع ب و د ي ة مجرد ا ل ع ب ا د ة أ و مجرد ا ل ط ا ع ة إ ن م ا لزوم ا ل ع ب و د ي ة والثبات على ا ل ط ا ع ة والبقاء على ا ل ع ب ا د ة هو أ ك ث ر شيء يتوجس منه اهل الايمان فلذلك دعاؤهم في ا ل ق ر آ ن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ان هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب العبوديه منزله اياك نعبد واياك نستعين منازلها كثيره لكن المنزل التي نحن بصددها هي العمود الفقري والاساس الفعلي لكل منازل اياك نعبد واياك نستعين المنزله التي بين ايدينا اليوم هي منزله التوبه وكثير من الناس إ ذ ا سمع لفظ ا ل ت و ب ة بادر ذهنه و ا ن ق د ح فيه ا ل م ع ص ي ة و ا ل إ ج ر ا م والانحراف فيخاطب نفسه يقول أ ن ا من أ ه ل المساجد ولست من أ ه ل التيه والضلال فلماذا ا ل ت و ب ة لكن يقرر ا ل ع ل ا م ة ابن القيم أ ن ا ل ت و ب ة هي أ و ل المنازل و أ و س ط ه ا و آ خ ر ه ا إ ذ ا كانت حياه ت رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل م ل ي ئ ة بالجهات ا ل م ف ع م ة بالطاعات التي ما غفل فيها عن د ك ل ل ه أ ب د ا ختمت ب ا ل ت و ب ة سبح اسم ربك سبح إ ذ ا جاء نصر الله والفتح و ر أ ي ت الناس يدخلون في دين الله أ ف و ا ج ا فسبح بحمد ربك واستغفره إ ن ه كان توابا هذه آ خ ر س و ر ة ك س و ر ة نزلت ل أ ن ه ا نزلت قبل انتقاده إ ل ى الرفيق ا ل أ ع ل ى ب ث ل ا ث ة وثمانين يوما أ م ا آ خ ر آ ي ة نزلت آ ي ة ا ل ب ق ر ة واتقوا يوما ترجعون فيه إ ل ى الله وهذه قبل ت س ع ة أ ي ا م من وفاته صلى الله عليه وسلم ولذلك آ خ ر ما نزل من السور س و ر ة تحزمه وتقول له حياتك ا ل ج م ي ل ة وصفحاتك ا ل م ض ي ع ة ليكن ختامها ا ل ت و ب ة والاستغفار يؤكد ابن القيم معنى لطيف أ ن ا ل ت و ب ة ليست بالضروري أ ن تكون من الذنوب ف إ ن الترقي في كمالات ا ل ط ا ع ة ومدارج القرب من الله ت و ب ة فمثلا أ ن ت ت و ا ض ب على الصلوات الخمس في المسجد ولكنك لم لست من أ ه ل قيام الليل ل أ ن ترك قيام الليل ليس ب م ع ص ي ة توجب ا ل ت و ب ة ف إ ذ ا قررت أ ن تقوم الليل و أ ص ب ح ت من أ ه ل الليل تعتبر تبت إ ل ى الله ل أ ن ك ترقيت في طريق, في طريق رضاه د ر ج ة فليس بالضروري أ ن تكون ا ل ت و ب ة من ا ل م ع ص ي ة فالترقي في د ر ي ا ت ا ل ط ا ع ة والاستمرار في منازل ا ل ع ب و د ي ة والقرب من الله ت و ب ة ج د ي د ة و ا ل ت و ب ة إ م ا ت و ب ة بدايات و إ م ا ت و ب ة نهايات ا ا ا ي ت توبة ب ل د إ ق ل ا ع العاصي عن ا ل م ع ص ي ة وترك المقيم على الذنب ومغادرته إ ق ا م ت ه على الذنب أ م ا ت و ب ة النهايات إ ن ه ا ت و ب ة أ ه ل العزائم والبصائر و ا ل ا س ت ق ا م ة و ا ل ط ا ع ة يفعلون ا ل ط ا ع ة ويتوبون وسبب توبتهم أ ن ه م ر أ و ا تقصيرهم في ا ل ط ا ع ة لتعظيمهم لله فلذلك هذه ت و ب ة النهايات و إ ل ا قوله تعالى في س و ر ة النور وهي من السور ا ل م د ن ي ة ويعتبر من, التي الصفوة من البشر الصفوة منه الصحابه ت تخافب ي السورة ا ل ف الصفوة و ة من منه البشر ا ل ص هاجروا وجاهدوا وصبروا قال الله لهم وتوبوا إ ل ى الله جميعا أ ي ه ا المؤمنون لعلكم تفلحون ا ل س و ر ة م د ن ي ة والخطاب للجميع فلا يستثنى من خطاب ا ل ت و ب ة أ ح د ل أ ن ه ما منا إ ل ا وهو محتاج إ ل ى ا ل ت و ب ة إ ن لم يكن في جانب المعاصي فقد أ ق ل ع و أ م س ك في جانب ا ل ن ي ا ت والمقاصد وتجريدها لله ن ث ل ك في أ ي ح ا ج ة لله هذا يحتاج إ ل ى ت و ب ة وجانب ا ل ط ا ع ة و ج ا ن ب اذ ل ط ا ع ة إ أ ن ك أ ط ع ت ه و ا ل ط ا ع ة حق الله عليك هل وفيت الحق كما هو هل و ف يعني ت الحق كما هو ي صليت لله صلاتك خ ا ش ع ة و م ت ق ب ل ة و ص ل ا ة ك ص ل ا ة المرسلين إ ذ ا كانت أ ق ل من ذلك ففيها ش ن و ف ف ي ه النقص شنو ا يجبر ب ا ل ت و ب ة ت أ م ل قول المصلي في أ و ل أ ذ ك ا ر ه بعد ا ل ص ل ا ة استغفر الله استغفر الله استغفر الله ازور اول ح ا ج ة أ و ل ض ب هذا يؤكد أ ن الاستغفار ليس ب ا ل ض ر و ر ي أ ن يكون من العصيان هذا استغفار من طاعه والاستغفار من ا ل ط ا ع ة يعني يا رب ي أ م ر ت ن ي ب ا ل ع ب ا د ة وعبدتك وقصرت فاغفر لي ما فات قلبي من الخشوع لك فاغفر لي عدم قيامي و إ ت م ا م ي ا ل ص ل ا ة كما ينبغي ثم حدث عن أ ه ل الليل إ خ و اهل ن ا الليل؟ ما الليل؟ أي أي زل زل بقوم بقوم الليل و ب ا ل أ س ح ا ر هم يستغفرون بل النيام احق بالاستغفار منهم إ خ و ا ر د ان اصبحت مسؤوليه ولكن اصبحت ن اصبحت س ؤ و ل ي ه مسؤوليه م س ؤ ل ي ه م س ؤ ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ ل ي ه ل ي ه و ل ي ه م و ل ي ه م ل ي س ؤ و ل ي مسؤوليه م ا ي ه مسؤوليه م س ؤ و ل ه م س ل ي ه م س ؤ ل ي ه م س ل ي ه ل ه مسؤوليه ل ي ه م ي ه و ه و ل ي ه م ي ه م ل ه و ل ه مسؤوليه م س ؤ و ل ه ل ي ل ي ه مسؤوليه م س ؤ و ل مسؤوليه م س ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ ي ه م س ل ي ه مسسسسسسؤوليه م س س س س س هو يستغفر ومن, هذه ومن هذا الاستغفار استغفار من دخل الخلاء ف إ ن ه إ ذ ا دخل يدخل م س ت ع ي ن ا بالله من الخبث والخبائث ف إ ذ ا خرج يقول شنو غفرانك مما ليه يقول غفرانك عمله شنو هو الناس السكاره الحيار يقول غفرانك هو ل أ ن ه خشى الخلاء و ج ا ء يقول غفرانك ل ي ه غفرانك غفرانك باعتباري محذوف في حاجة الكلام ما في محذوف. في محذوف. من محذوف؟ المحذوف على تأمني تقديريني التقدير غفرانك معناه هذه محذوف محذوف؟ معظما ولذلك أ س ت غ ف ر ك من ذلك ل أ ن ك حال قضائك ا ل ح ا ج ي شنو تمتنع شنو عن الذكر أ و وما تخليت عنه من آ ف ا ت وفضلات لو بقيت في بطني قتلتني فهذا الاخراج ن ع م ة و أ ن ا لا أ س ت ط ي ع أ ن أ غ ف ي حقها ولذلك أ س ت غ ف ر من تقصيري إ م ا على تقديري هذه ا ل ن ع م ة أو أ م س ك ت عن الذكر و ل أ ن ه من أ ه ل المقامات ا ل ع ل ي ة ف ت ر ة إ م س ا ك ي عن الذكر كان يفترض ان أ ك و ن ذاكرا لك وطالما أ ن ي أ م س ك ت عن الذكر أ س ت غ ف ر ك من هذا لذلك ا ل ت و ب ة ت و ب ة البدايات و ت و ب ة النهايات سبحان الله من ت و ب ة النهايات ت و ب ة الله على نبيه بعد غزوه تبوك بعد جيش ا ل ع س ر ة اخوان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خرج إ ل ى جيش ا ل ع س ر ة في تبوك اخر ص دي آ غزوه غ ز ا شنو آخر غزوة غزاها و ة غ ز رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام غزوه ش ن و ما غزا بعدها قال غزوه تبوك آ خ ر غ ز و ة أ ج ل عمل طوال بعده لقد تاب الله على النبي والمهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر الذين اتبعوه في س ا ع ة ا ل ع س ر ة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم إ ن ه ا ت و ب ة النهايات ت و ب ة أ ص ح ا ب المقامات ا ل ع ل ي ه فلا يترفع هذه ا ل م ق د م ة حتى لا يترفع عن ا ل ت و ب ة مترفع طيب كيف تكون ب د ا ي ة ا ل ت و ب ة كل واحد منا يحب أ ن يتوب إ ل ى الله كيف تكون ب د ا ي ة ا ل ت و ب ة إ خ و ا ن ن ا نحن في الذنوب والمعاصي والخطايا و ا ل آ ث ا م مختلفون متفاوتون عندنا من التقصير ومن الذنوب ومن المعاصي الكثير متفاوتون كيف ن ب د أ ا ل ت و ب ة كيف ن ب د أ ا ل ت و ب ة هي الرجوع إ ل ى الله كيف ن ب د أ الرجوع إ ل ى الله كل واحد منا ا ل آ ن يقرر اذا لم ي ت و يصبح ظالم قال تعالى ومن لم ي ت و ف أ و ل ئ ك هم الظالمون فالعباد قسمان ي تائب وظالم والظالم الذي يقول أ ن ا لا أ ح ت ا ج إ ل ى ا ل ت و ب ة ظالم لنفسه بالجهل عن آ ف ا ت ه وخفاياه وتقصيره وعيوبه وجاهل بربه الذي مهما عبدته أ ن ت مقصر في حقه تحتاج معه إ ل ى ت و ب ة لذلك كيف ن ب د أ التوبه أ و ل ا أ ي إ ن س ا ن عمل م ع ص ي ة طبعا لا يخلو كل واحد منا من ذلك عليه أ ن يتذكر لما يتوب أ م و ر ا ل أ م ر ا ل أ و ل أ ن يتذكر ستر الله عليه أ ي ا م معاصيه حتى ل و أ ن ت ا ل آ ن ت ب ت في حاجات بتحتاج تبع حقات ت و ب ة يعني في ناس كانوا معاصي ش د ي د ة وبدو ا يتوب ويولد ا مسجد ده بيحتاج انه يتذكر كيف ستر الله عليه يخربنا ما سترنا ما شوف س ب ح م د ك م ل ربنا م م ك ن يضحك فسترك حتى تبت إ ل ي ه كثير من المعاصي أ ن ت تفعلها والخلق لا يعرفونها وذلك بستر الله عليك وذلك يقول وأشكرك يثنون لو إذا إذ المدارك هنا كلام لطيف إذا أثنى عليك أحد إنما يثنون على عظيم ستر الله عليك إذ أنه لو كشف لهم باطنك ما سلم عليك كشف باطنك قيم في عظيم ابن هنا إنما ما أثنى أنه أحد أحد ستر صح ل ك ن يجب ان يكون هناك ا ل م اجل ا يكون ه ك افضل ن اجل ان و ن ه ا ا ل ن ا س ل ان ي و هناك ل من اجل ان ي ك س ل ا م ا ل ل ه م ا ف ي ه ل ك ن ر ب ن اجل ان يكون ه ن ك ا ل م ا ن ق و ل ل ك و ا ل ل ه أنت ز و ل ك و ي س و أ ن ت ز و ل ف ا ض ل ده ي ك ن ي ل ا ي ا ن ي ع ل ا يكون هناك افضل من على ع ظ ي م ستر ا ل ل ه ا ل ذ ي أ س ب ن ه وسترك به س ب ح ان ه و ت ع ا ك افضل من اجل ان ي ك ر ستر ا ل ل ه ا ل أ م ر ا ل ث ان ي ت ت ذ ك ر كيف أ ن ك ت ج ر أ ت على الذنب وارتكبت ا ل م ع ص ي ة وتعديت الحدود وارتكبت المحارم إ خ و ا ن ن ا ما في شيء عجيب أ و ل ا إ خ و ا ن ن ا يعني ابن القيم في منزله ا ل ت و ب ة أ ق و ل م ن ز ل ة في منازل ي إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعيد في المدارك م ن ز ل ة ا ل ت و ب ة أ م ك ن تقريبا من ص ف ح ة م ي ة و ش و ي ة لحد ص ف ح ة أ ر ب ع م ي ة و ش و ي ة دي بس كلها ا ل ت و ب ة أ ف ض ل م ن ز ل ة كل المناجم أ ق ل من منزل في ا ل ت و ب ة لماذا ل أ ن ه تحدث عن خفايا و أ س ر ا ر في ا ل ت و ب ة يعني مثلا إذا لو أ ن ك عصيت الله سبحانه وتعالى كيف كان عصيانك ل أ ر ض ل يوجب إ م ا ت و ب ة و إ م ا توبتان لو أ ن ك كنت ع ا ص م وضميرك يؤنبك وقلبك يقلقك وفؤادك يزعجك تب إ ل ى الله ت و ب ة و ا ح د ة ولو أ ن ك كنت تتعاطى ا ل م ع ص ي ة مع فرح و ن ش و ة و ل ذ ة بها تحتاج إ ل ى توبتين ت و ب ة من ا ل م ع ص ي ة و ت و ب ة من ا ل ج ر أ ة و ا ل ل ذ ة والفرح ب ا ل م ع ص ي ة توجب ا ش ن و توبتان ت و ب ة من ا ل م ع ص ي ة و ت و ب ة من ش ن و من ا ل د م ا ء و ا ل ل ذ ة والفرح ب ا ل م ع ص ي ة يقول ابن القيم أ ش د درجات ا ل غ ف ل ة الفرح ب ا ل م ع ص ي ة المؤمن إ ذ ا عصى يعصي وقلبه ماله يقلقه ولا يرتاح أ ب د ا تدعو ع ا ص م وهموم لانه واقع في م ع ص ي ة في نوع من الناس يعصي وهو فرح أ د ن ى درجات الخوف والقلق لا ت أ ت ي ه هذا قلبه على ق س و ة و غ ف ل ة و أ ش د من ذلك المجاهره ة ب ا والله أنا صويت ك ذ بها ا س ت ت ر الجرم لأن عدم والاستهتار والجرم جرم أشد من الجرم وبلا توبة مبالاة يبالي المبالاة لا إلى لأن هذا يحتاج هذا من عدم من نفسه أشد جرم أ ش د من ش ن و من الجرم نفسه وهذه م س أ ل ة م ه م ة طيب ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة العاصي اذا عصى الله أ ح ي ا ن ا ت أ ت ي ه عقوبات هذه العقوبات تنبيها له فكم من عاصي كان في غفله ف ج أ ة تقع عليه م ص ي ب ة ب م ث ا ب ة ص د م ة ترجعه إ ل ى الله حصل وما حصل ي ق و ل بالله نحن كنا غفلانين طوال ي ق و م ي م ش ي طوال ي خ ت س ل وتوضي م ش ي طوال على ا ل ص ل ا ة والجامع كذا حصلت له م ص ي ب ة غيرت مجرى شنو مجرى حياتي ذا حصل وما حصل حصل طيب ف ا ل م ع ص ي ة الفرح بها واللذه بها م ع ص ي ة أ خ ر ى و د ل ا ل ة على الغفله ومن شؤم المعصيه ة أخوة انها م ا ر ا ي ف ل المسألة ذ إذا ن أنا أنك و خطورة و ب جميعا أعصي في ع ق ت ع ل ى ا ل م ع ص ي ة لا تأمن الخواتم تأمن ل ا ن لن تتعلم انك ت ت ع م انك ت ع ل م ا ذ ك ع ل م انك ت ت م انك ت ت ع م ا ن ت ت ع م انك ت ت ل م انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم ع ل م انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك ل م ا ن ا تتعلم انك ت ت ي ل م انك تتعلم انك تتعلم ك تتعلم انك ت م ن ك ل م انك تتعلم انك ت ت ع م ا ع ل م انك تتعلم ا ع م انك تتعلم و ن م انك تتعلم انك ل م انك تتعلم ا ي ل م ن ك م ا ن ت ا ن ي يخليه يتعاطى نفس ا ل م ع ص ي ة يكون ي ع م ل ه كويس و هو ب ر ض ه ش و ي ي خايف لما يرتكب ذات المعصيه ل ل م ر ة ا ل ث ا ل ث ة لا يبالي بخوف ولا ضمير حي لان الضمير مات ف خ ط و ر ة ا ل م ع ص ي ة أ ن ه ا ت ج ر ع العبد طيب ربنا سبحانه من رحمته انه يصيب ا ل ع ب ا د ة بمصايب قال تعالى في الحديث القدسي أ ب ت ل ي ه م ب ا ل م ص ا ئ ب ل أ ط ه ر ه م من المعايب ف إ ن تابوا ف أ ن ا حبيبهم إ ن الله يحب شنو التوابين و إ ن لم يتوبوا ف أ ن ا طبيبهم برضو بعالجهم ر ج ه ب ع فمن م ع ا ل ج ت ي إ ي ا ه م أ ن ه يصيبهم بشنو بالمصايب ئ ب ط ده شيء اكيد القيم يقول في, في شيء خطير ي خ ل ا ل إ ن س ا ن يتجرا على ا ل م ع ص ي ة ويسترد بها هل هو شيء خ ط ي شنو قال يعاقب الله بعض العباد على ذنوبهم بمصائب في أ م و ا ل ه م أ و أ ب د ا ن ه م ليرجعوا إ ل ي ه ويتوبوا ولكن أ ش د ا ل ع ق و ب ة ترك ا ل ع ق و ب ة أ ش د ا ل ع ق و ب ة شنو ترك ا ل ع ق و ب ة كيف ل أ ن ه قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن ش ن و دمرت ا ب و س ط ى و د ع ش د ا ن ا ا ل ع ق و ب ة يعني من ع ق و ب ة الله لعبده الا يعاقبه لينتبه ويتوب فيترك العبد يزدر في غيه و و ويتمادى في ضلاله إ ذ أ ن ه لو عاقبه كانت ا ل ع ق و ب ة ر ح م ة به فيرفع عنه ا ل ع ق و ب ة ل أ ن ه ا ر ح م ة فيتركه بلا ع ق و ب ة ليلقى الله عاصيا بسوء ا خ ا ت م شنو أ خ ط ر أ ن و ا ع ه و ل ه ل أ ن ه ا تجعل العبد في غ ف ل ة فلا ينتبه ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله طيب ا ل ت و ب ة لها شرائط م ج م ل ة في ندم و إ ق ل ا ع واعتذار الندم أ ن يتحرك قلبه و أ ن ي ت أ ل م فؤاده على أ ي ا م ه الخوالي ا ل م ظ ل م ة السوداء ف إ ذ ا تذكرها جرت مدامعه وحمد الله و ا ل إ ق ل ا ع لا يتصور أ ن يكون رجل قد أ ق ا م على م ع ص ي ة يباشرها ثم يدعي انه تائب أ م ا الاعتذار إ ذ ا كان الاعتذار من باب المحاجه لله يعني أ ن ا والله ما كنت اقدر ع م ل كذب ولكن عملت كذب وللا ي ا م ذيك أ ن ا كنت يعني يا الله عندي أ ز م ة انا ش د ي د ة وشفع ب ك و ر ك وما لقيت لا يرش ماديت ايديش انت لا يحبها القيرسات يعني عم دي توبة دا اعتذار دا دا شنو دي هذا الاعتذار لا يرد الاعتذار المراد هو اعتذار الاعتراف والذل لله كقولك شوف سبحان الله بن قيم وشنو أ ن ا رحمه الله يقول لا ب ر ا ء ة لي من ذب ن ف أ ع ت ذ ر ولا ق و ة لي ف أ ن ت ص ر ولا عذر لي ف أ ع ت ذ ر قال ا لي ل ه ك قال والله ما عندي ب ر ا ء ة من ذب ن أ ش ا ن أ ع ت ذ ر ولا ق و ة ف أ ن ت ص ر ولا عذر لي ف أ ع ت ذ ر ولكنني مذنب مستغفر الكلام ذا مديح ك ذ ابن ا القيم غشره يقول إ ذ ا عصيت فقل و ربي ما ت ج ر أ ت على عصيانك ج ر أ ة عليك ولكن غرني سترك الذي أ ر خ ي ت عليها وغرتني نفسي السيئه و س و ل ت ن ي وغرني بك الغرور اللهم فاغفر لي ما مضى واحفظني فيما بقى شوفوا الاعتذار ب ف ه و كيف ده اعتذار لطيف بالمناسبه ة الحجاج ا ل بن يوسف الثقفي الحجاج ده الحسن البصري قال كنت لا أ ر ى للحجاج ح ر م ما ه و في ا ل ن ه ا ي ة مسلم الزور كان كان في ز و ر قاعد معانه هنا في السودان وعمل ا ل أ ذ ن ب ذنوب ج ن و ك ث ي ر ة وكتل وسوى ومات يقولوا شنو اذكروا ما حاسس شنو موتاكم يا أ خ ي إ ذ ا كان لما أ س ل م ع ت ل م ا ب ن أبي جهل طبعا أ ب و جهل ده ا ل ص ح ا ب ة ط و ا ل يطعنون فيه ويستحق مما أسلم ع ت ل م ولده الرسول قال له لا تسبوا أ ب ا جهل ف إ ن أ ذ ي ه الميت تؤذي الحي ولده قاعد ن ب ز ه ابوه م ا ب ر ض ى في نفسه ب ر ض ى ب ت أ ذ و ه فيا إ خ و ا ن الحداد ا ل ح ذ ر البصري كان يكره ك ر ا ي ة ش د ي د ة قال فبلغتني عنه م ق و ل ة بلغتني عنه شنو م ق و ل ة قالها في سكرات الموت أ و ر د ه ا ا ب ن كثير في ا ل ب د ا ي ة و ا ل ن ه ا ي ة قال الحداد ح د ي سكرات الموت د ا ي ر ا يموت قال شنو الناس قاعدين حولو هما عارف الناس يقولون على شنو قال اللهم إ ن هؤلاء القوم ينتظرون موتي ل أ م و ت ويفرحوا وانهم ل ا نرتعوا إن هؤلاء القوم يزعمون ن ن و موتي لأموت فيفرحوا وإنهم انك لن تغفر لي ولكنك أ ت ر م منهم فاغفر لي الحسن ا ب ص ر ي قال بعد أ ن سمعت أ ن الحجاج قال هذا الكلام أ م س ك ت لساني عنه ل أ ن ه زول في س ك ر ا ت الموت ب ي ق د ر يقول كلام قدر ده م ا ف ي إ ل ا يكون زول في قلبه في حاله في سر إ ن هؤلاء القوم يزعمون أ ن ك ل ن تغفر لي و أ ن ت أ ق ل ا منهم فاغفر لي يا مكثير يوسف بالله الكلام ده طبعا إخواننا الحجاج ده بالناسبة كما قال خلاصة ما تردم له قال الحجاج فزول له ده شعجب تردم له حسنات كان يحفظ ا ل ق ر آ ن وقاتل الخوارج في ثمانين م ع ر ك ة ونشر الدين في بلاد الكفار له حسنات مغموره في بحور سيئاته توحيده ب ا ل ج م ل ة و أ م ر ه إ ل ى الله توحيده ب ا ل ج م ل ة و أ م ر ه جلوى اخوانا لله في خلقه تصريف و أ س ر ا ر سبحان الله عبد الملك بن مروان ط ب ع ا ف ا ع ب د ا له الله يعتبر من الفقهاء الذين روى لهم ا ل إ م ا م مالك رحمه الله تعالى في ا ل م ص ط ف كان يقول في المنبر اللهم إ ن ذنوبي ك ث ي ر ة ف م ح و بقليل عفوك عظيم ذنبي بس قال له يعني مهما كان ذنوبك ك ث ي ر ة عفو الله ما بكون يعني كثير بسيط من عفو الله يستوعب ويستغرق كل ذنوبك وذنوب العالمين فلذلك الاعتذار في ا ل ت و ب ة مهم、طيب. في ح ا ج ة اسمها حقائق التوبه فنحن و نكون تائبين ونكون عارفين حقائق ا ل ت و ب ة أ و ل ا ا ل ت و ب ة من ت أ خ ي ر ا ل ت و ب ة ا ل ت و ب ة من تأخير سنو تأخير بمعنى زول عمل م ع ص ي ة م ف ر و ض أ و ل ما عمل معصيه ت و ب على الفور ف ت أ خ ي ر ه ا ل ت و ب ة ت أ خ ي ر لواجب على الفور وهذا اسم لازم وذنب ممكن يحتاج أ ن يتوب منه يعني مثلا زور الشهر يعصي الله بعد شهر قام تر يا الله توب عليه أ و ل حياته توب من الذنوب وعملت ه في الشهر دي وتتوب كونه انت ذات مؤخره ش ر كونه التوبة أخذت شهر دائرة لا ثانية توبة دين الحقائق التوبه اثنين تعظيم ا ل ج ن ا ي ة شوف يا اخواننا ا ل إ ن س ا ن د الذي يتوب ا ل الله يعظم ذنبه ويرى أ ن الذنب عظيم طيب هذا واحد ا ل ح ق ي ق ة ا ل ث ا ل ث ة اتهام ا ل ت و ب ة اتهام التوبه ة ا ت اشنو م ا طيب اتهام ا ل ت و ب ة في سؤال ي س أ ل للتائب هل تبت عجزا عن الذنب ام تبت خوفا بمعنى في زول داء السلك بعدين مر من بيته وحام بالبيت ب ك ل جوابه ن لقى السلك الشاي يقدر ي ش ك ل ب ي س قالت خ ل ي ن ا ذ ا ت ق ي خلاص رجع داء ما, ما سرد وما تاب, تاب لانه ترك ا ل م س أ ل ة نجنو لعجزه رجع ر ج و ع هنا خوف من التلتاله وليس خوف ا من الله أ ش ك ي ن تتهم توبتك من قصدت ب ا ل ت و ب ة هل قصدت بها الله سبحانه وتعالى طيب أ ش ك ي ل ق ا د ربنا قال ع ش ن و عن, عن آه اهل النفاق الذين اتخذوا مسجد ضرارا لا ي ز ا ل بنيانهم الذي بنوا ر ي ب ة في قلوبهم إ ل ا أ ن تقطع ق ل و ب ه م تقطع ق ل و ب ه م ب ا ل ت و ب ة ي ع ن ي ك اشياء ن ا ل للمساعده ويكون ا ن م ي ن ا ك اشياء ن للمساعده ا ا ت م ا ل ت ويكون ب ة ا ه م أ ن ك مقصر ثم من ا ت ه ا م ا للمساعده أن ا ل ت و ب ة من الله ولن ي س م ك لأن ل ا توبه ة د الى يهوانا ولن ا ل ب ه ا ل ل ه س ب ح ا ن ه و ت ع الى ي خ و ا ن ا و ن ت ش و ف ا ل ه د ا ي ة ر ب ن ا س ولن ل ع ب د تتوبه الى يهوانا ا ل م ن تتوبه الى يهوانا و ل ما ت ت و أ ه الى يهوانا ولن تتوبه الى ي ه و ا ي ا ولن تتوبه الى تأثف ش د ي د ه و ا ك ر التاريخ بتاعك حتى انك إنت ما كنت عاطي لكن برضه ما كنت قريب من ربنا هذا القرب الذي تحس ب ا ل ط م أ ن ي ن ة و ا ل ع ا ف ي ة على قلبك و ا ل ر ا ح ة و ا ل س ك ي ن ة و ا ل ل ذ ة والانس والقرب من الله برضه ما كافي صح طيب إ خ و ا ن ن ا لما تتذكر هذا الكلام أ ن ت تذكر ان ربنا هداك حتى ربنا هداك في موقف, موقف, في موقف. يعني نص ربنا يهدون مشروط موقف زاذان الكندي, زا الكندي دا رجل بتاعود اضرب العود ومعه ناس يغنوا ويسكروا مر عليهم عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل سمع الصوت عجب شديد قام قال يا له من صوت جميل لو قرا به كتاب الله وفات رغم كلمه وحده ا ومشا وقال لهم زور جماعة قالوا دقة كذا قالوا, قال قالوا, قالوا خدت العود قال انت ل سعود العود لحبوا قال صحابي انت شفت الرسول الله قال اي طبعا لست ن ز ع ا بقايا خير في نفسها قال انت قالوا مت شنو قالت م جيت مره قلت زوج ش ا ر العود ب قلت و ق ل يا له من صوت جميل لو ق ر أ به كتاب الله قال انا صاحب الصوت وقعد ي ب ك ي زاد قعد ابكي ابن ابن قال ابن مسعود ذاته قال ابن مسعود هذا حبيب إ ل ى الله ان الله يحب التوابين تاب ا ل آ ن دمع نبيك حبيب الله زازان مشى شال العود كسر م ا د ق م ع ل واتكسر في ه م ح ل ه ودي أ خ و ا ن ن ا م س أ ل ة م ه م ة في ا ل ت و ب ة إ ن ه ا ل إ ن س ا ن لما يتوب عليه ان يقطع ا ل ص ل ة بكل ما من ش أ ن ه أ ن يعقل صفو ا ل ت و ب ة ولزم ابن مسعود وسلمان الفارسي فكان إ م ا م الفتوى في عصره زازان من مغني لعالم لعالم أبو أبو داود صاحب السنن الله سنن رحمه يقول لك ل م رحمه ل ل ه بيته بيته من كان في بيته سنن نبي ك داود في في أبي ت في بيت النبي تكلم س ن ة بدات خ م س ة مجلدات أ ب و داود الشيخ ه أ ك ب ر زور سكين في زمنه اسمه القعنبي عبدالله ا بن م س ل م ا بن قعنب القعنبي د ا لقى ناس قاعدين وابتع خ م ر ة قال لك سكه سكه ش د ي د ة لقى ناس قاعدين ذا لقى ناس قاعدين ذا شنو كمان قال له هؤلاء يتحدثون الحديث معهم ش ع ب ة بن الحجاج قال ومن ش ع ب ة قالوا ش ع ب ة محدث قال ما معنى محدث محدث يعني جنون ق ا ل و ا يروي أ ح د قال لك والقى النبي كان يلبس ا ل أ ح م ر ه ذ و ه كل ح م ر ة ج ل أ بيت وعمته شوفوا ا ل ز ب د مشاتره م ش ا ت ر ة ولبس ا ل أ ح م ر د ل ا ل ة على الجهل ب ا ل م ع ص ي ة يعني زول يتكلم معي مافي جاء وقف لشعبه فجا ل ن ا س وقف ق د ا م ه قال أ ن ت محدث قال نعم قال حدثني قال لست من أ ه ل الحديث ما, ما تشبهه طوال سنه سكينه قال والله لتحدثني ا أ و لاطعنك أ كويس طوال قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن مما أ د ر ك الناس من كلام ا ل ن ب و ة ا ل أ و ل ى إ ذ ا لم تستح فصل ما شئت رمى ا ل س ك ي ن ومشى ب ي ت اختصت ق و ل د ر س و ل ا ق الملك إ ا ا م م ي ع ت ب ر من أ ك ب ر ت ل الملكه م ي ذ ا إ ا ا م م ك ق ل ن ب ي ثم أصبح ش ي ق و ل ب ي د ا و ن في الملكه ح د ي ث أصبح كالنبي هو ان يكون لك ايضا ي ق و ل و م ان الملكه ب و كالنبي هو ان يكون لك ايضا الفضيل لا يحتاج الكلام عنه الفضيل هو الفضيل الفضيل كان قاطع طريق زور قاطع طريق رباطي رباطي كبير رباطي قال لي أ ل م إ ذ ا أ ر ا د ت أ ن تخيف ابنها في البيت تقول له أ س ك ت و إ ل ا ناديت لك الفضيل فوالي اسكت مارجعت صحراء شاف له حيمه ش ر حيمه عدم و ل ى ف ه ل و ا ل خ ع م حيمه ابيض واتركه عدم واتركه عدم و ا ت ر عدم و ا ل ر ك ه عدم واتركه عدم ا ت ر ك عدم و ا ت ي ك ه عدم واتركه عدم واتركه م واتركه م واتركه ع م واتركه عدم و ا ت ر ك عدم واتركه عدم واتركه عدم و ا ت ك ه ا د م واتركه ع د ا ت ر ك ه ع د واتركه ع د ا ت ر ك ه عدم واتركه ع د ا ت ح ك ه عدم واتركه ع واتركه ع واتركه عدم واتركه عدم و ا ت ن واتركه ع م واتم مم مم مم مممممممم م يا اخي قال لي يا اخي لم ا أ خ ف ت ن ا في هذا الليل يا اخي, أخي مالك مخوفنا قال لي اثنين ما بدر عليه قاعد ي ب ا ل ق ر آ ن و ا ل ف ض ل يسمع بس في آ ي ة أ ل م يان ا ل ذ ي ن آ م ن و ا أ ن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ثم لا يكونوا كالذين و ت و ا الكتاب من قبلهم ف ط ا ل عليهم ا ل أ م د فقست قلوبهم أ ل م يان الذين امنوا أن تخشع لذكر الله؟ ألم الذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق اما ان لست في ضلالك ده قام مفزوع سمع المؤذن يؤدي لصلاه الفيديو ا غ ت س ل و ذ ه ب ا ل م س ج د ل أ و ل م ر ة وقف في ا ل ل ص ا ة ف ق ر أ ا ل إ م ا م أ ل م ي س ج د الذي ن آ م ك ن ان أ تخشع يكون لدينا ل امن نزل و ي ك ر قال و ا ل ل ه م ا أ ر ي د بها إ ل ا أ ن ا ا ل آ ن أنا ر ب ي بس ا ل م ف ا ر ق ة ف ي ن ه ا ا ل ه ن ي ة و ا ل ع ن ا ا ي ة ل إ ل ه ي ة الرب أ ن ا امن ويعرفونه بان والله و ا ل ل ه ن س أ لدينا الله ه أن دا معنى اجنب معنى ا ل ت و ب ة من الله ولله توبتان إ ح د ا ه م ا ت و ب ة قبل ت و ب ة العبد و ت و ب ة بعد ت و ب ة العبد ا ل ت و ب ة ا ل أ و ل ى من الله أ ن يتوب على العبد ليتوب أ ن يتحرك نحو ا ل ت و ب ة و ا ل ت و ب ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن يحفظه بعد ا ل ت و ب ة قال تعالى ثم تاب عليه م ليتوبوا فلولا أ ن ه تاب عليهم لما تابوا فهم في غ ف ل ة ذكرهم ا ل ت و ب ة وحرك في قلوبهم ا ل أ ش و ا ق نحو ا ل ت و ب ة فانتبهوا ك أ ن ه م كانوا في ص ب ا ي ه وناموا من الذي أ ي ق ظ ه م من الذي نبه قلوبهم إ ن ه الله إ ذ ن هو الذي تاب عليهم قبل أ ن يتوبوا له د م ع ن ا لطيف جدا من لطائف معاني ا ل ت و ب ة أ ه م شيء من علامات صدق ا ل ت و ب ة أ ن يكون العبد بعد ا ل ت و ب ة أ ح س ن حالا من شنو مما كان قبل شنو قبل ا ل ت و ب ة دي ن ق ط ة م ه م ة طيب ندخل في ن ق ط ة أ ه م شديد تساءل علماء السلوك و ا ل ت ر ب ي ة أ ي ه م ا أ ن ف ع للعبد بعد أ ن يتوب أ ن يكون دوما متذكرا لجنايته خائفا وجلا منها أ م أ ن ينسى ا ل ج ن ا ي ة و أ ن يقبل على الله بقلبه أ ي ه م ا أ ف ض ل التفصيل التفصيل شنو ذكر ا ل ج ن ا ي ة فيه ف ا ئ د ة ف ا ئ د ة إ ذ ل ا ل ا ل ن ف س إ خ و ا ن ا ز ح م ا ي ت ذ ك ر الذنب يتذكروا تحسرا ي تذكروا ا ن و في ناس تابوا من ا ل خ م ر ة لما يحكي ج ي أ لك يقول لك يحزن أ ي ا م زمان والله كنتم بشرف شرف ياخي ت ب ش ن و د ي يا اخي ذي كويس لكن د ي ما سوى يعني حتى الذي يتذكر المعصيه ة ت ذ ك ر ش ندما و ن وحسره وعلما يقول زحلها كيف انه ي أ ت ي هذه ا ل م س أ ل ة طيب ا ل أ ف ض ل أ ن يقبل العبد بقلبه على الله تذكر ا ل م ع ص ي ة ي ق د ر صفاءه مع الله كيف إ ذ ا تاب يلقي ا ل م ع ص ي ا ت م ا م ه و يقبل على ا ل ط ا ع ة فيصبح في مقامات ا ل أ ن س و ا ل شوق و ا ل م ح ب ة و ا ل ق ر ب من الله و الصفاء مع الله و ج م ع ق ل ب ه مع الله ف إ ذ ا شعر أ ن هذا المقام أ و ج ب ل ه ن و ع من أ ن و ا ع ا ل د ع و ة و ا ل تكبر و ا ل رد يرجع مرمر ة ة إ ل ى ا ل ذنب يذكر نفسه بذنب ا ل حتى لا يتعالى أ و يتكبر ف ا ل أ ق ص ى أ ن يكون مع الله في صفاته لا يذكر ت المعاصي معاصي بما تذكر منقول ا و الله يذكر ح ق ل تعسر ما تذكر ل ن ق ل ت م انك تتذكر انك تتذكر انك تتذكر انك تتذكر انك تتذكر ا ك تتذكر انك تتذكر انك تتذكر ا ن ي تتذكر انك ت ت ذ ك انك ت ت و ك ر انك تتذكر انك ت ت خ ك ر انك تتذكر انك تتذكر انك تتذكر انك ت ت ع م ر ا ن ي و ت ع م ر ا ن ي و ت ذ ك ر انك تتذكر انك تتذكر انك تتذكر انك تتتتذكر إ خ و ا ن ا م ع ر ف ة أ م ر ي ن أ و م ع ر ف ة ث ل ا ث ة أ م و ر ا ل أ م ر ا ل أ و ل م ع ر ف ة ربك ومقام ا ل ت و ب ة يعلم ويعرف ا ل إ ن س ا ن بربه ليه؟ اسمع هذا لان ي ه س م الكلام ع هذا ل أ ا ل ت و ب ة تجعل العبد يطالع اسماء الله وصفاته التي هي على الكمال وللاسماء والصفات أ والصفات آ ث ا ر تقتضيها فهو غفور لولا أ ن هنالك عباد يذنبون لما كان شنو لما كانت ا ل م غ ف ر ة صح ا ل ما صح فالزل المريء في مقام التوبه حيطالع بعض شنو بعض ا ل أ س م ا ء والصفات ما هي ا ل أ س م ا ء والصفات ا ل م ن ا س ب ة لمقام ا ل ت و ب ة التي يطالعها قلب التائب الودود الغفور الرحيم الحليم حلم عليك أ ي ا م عصيانك فلم يعجل عليك ب ا ل ع ق و ب ة الحليم البر التواب الغفار و إ ن ي ن غ ف ا ر غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ف الطول لا إ ل ه إ ل ا هو إ ل ي ه المصير ف ا ل ت و ب ة تعرفك الله أ ن ت تقف في مقام ا ل ت و ب ة بقلبك مع الله فتطالع أ س م ا ء ه سبحانه وتعالى ثم يوجب لك توجب لك هذه ا ل م ط ا ل ع ة أ ر ب ع مراتب في الذل يا أخوان لانه ل أ أ ص ل الذل مراتب أ ر ب ع الذل الاول ذل ا ل ح ا ج ة وهذا ي س ت د ر ك فيه الكافر والمسلم والمؤمن والجاحد و ا ل ب ه ي م ة كلهم يحتاجون إ ل ى الله في كافر ما يحتاج إ ل ى الله في طعامهم وشنو؟ وشرابهم ن و و ش وحياتهم ذل الاول الذل الأول الثاني ذل ا ل ع ب و د ي ة و د ه بالاختيار انت اخترت أ ن تكون ذليلا لمن لله ثم ذل ا ل م ح ب ة وهذا أ ع ل ى د ر ج ة ق د و ن ما تحب الله تنذلله ثم ذل ا ل م ع ص ي ة اخوانا ن ا ل م ع ص ي ة تخليشن تنذل لكن متين بعد أ ن تطالع أ س م ا ء الله وصفاته بقلبك هذا الذل بمراتبه ا ل أ ر ب ع ذل ا ل ح ا ج ة وذل ا ل ع ب و د ي ة وذل ا ل م ح ب ة وذل ا ل م ع ص ي ة إ ن م ا يكون بتعظيم الله هنا في شيء مهم جدا في ا ل ت و ب ة يعني م ط ا ل ع ة اسماء الله وشنو وصفاته يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ودا الباعث على ا ل ت و ب ة يخلينا نتوب شنو ل ل ه أ ش د فرحا ب ت و ب ة عبده من رجل منكم أ ض ل راحلته بفلاه شرط يقول بفلاه صحراء ك ب ي ر ة عنده راحلته نابته على ا ل أ ك ل والشراب واي ح ا ج ة ضلت منه قال فبحث عنها حتى جهل خ ي ي ك ع ر و ا د خ ي الصحراء قال ف ا ل ط ي ع تحت ظل شجره وقد أ ي ق ن بالهلاك نام فلما استيقظ وجد راحلته عنده ربنا بيفرح ب ت و ب ة أ ح د ن ا أ ش د فرحا من ذلك الرجل الذي أ ي ق ن بالهلاك ثم نجا ح فرح هو يليق ل ب ج ل قال ه ف أ خ ذ ب ر ج ا م الناقه وقال اللهم أ ن ت عبدي و أ ن ا ربك قال أ خ ط أ من شده ة الفرح وطبعا يا إخواننا ذ الفرح ا ح د ي ث ي عظيمة في وفائد ف ا وقع من أن ل ك في ا الفرح الشديد أو الغضب الشديد لا ل بقوله وكذلك ة يعتد أو الطلاق د هذا فراش شديد ومو ك ن ا ل عكس ي ق د ر شنو هذا س د ي د فلا إ خ و ا ن ا ذي وريك إ ن ه ا ل إ ن س ا ن ما يتشرح في تكفير المعين يعني ما اقول لزول يا كافر كذا أ و فلان كافر ليه ل أ ن ه في أ ش ي ا ء بتمنع الكفر ده لكن لو ف ز و ل قال اللهم أ ن ت عبدي و أ ن ا ربك حكم شنو كافر لكن أ خ ط أ من ش د ة شنو ما خفف ولكن قال أ خ ط أ من ش د ة شنو من شدة النظر ف ر ا ل أ و ل بنا أ ن تنظر إ ل ى ربك النظر الثاني أ ن تنظر إ ل ى مصدر ا ل إ ز ع ا ج ب ا ل ن س ب ة لك ومن ب ع الشر لي ش ج ن ب نفسك ونعوذ بالله من شرور ش ج ن ب انفسنا ومن سيئات أ ع م ا ل ن ا إ ذ ا نظرت إ ل ى ربك بالتوب ولو نظرت ل نفسك وتقصير ش ن و بالتوب يا أ خ و ا ن ا كثيرا من ا ص ب ر توب له ل أ ن ه يقول لك أ ت و ب من شنو لو قلت لك اتوب إ ل ى الله يقول لك ما هل ي شايف عليه شنو ما انت انا كويس شفت عليه شنو ياخي شفت عليه حاجه لكن نفسك ديك ع ب في يوم لا ينبغي ل ك ا ل أ م ر الثالث أ ن تنظر إ ل ى عدوك عدوك غير نفسك عدوك شنو الشيطان إ ن الشيطان لكم عدو فاتخذوه ع د و ة الشيطان عدوك لكن الشيطان ا ن القيم جاب له كلام、جسل. قال للشيطان في إ ض ل ا ل ا ل إ ن س ا ن س ت ة عقبات ستة شنو ع ق ب ا ت ا ل ع ق ب ة ا ل أ و ل ى الكفر يشكك في ربنا وفي ا ل ق ي ا م ة وفي اليوم ا ل آ خ ر وفي الرسل كده ف إ ن نجوت ومنه سلمت بقيت مكافئه اتاك من ع ق ب ة ا ل ب د ع ة و ا ل ب د ع ة أ ح ب إ ل ى شيء يا ابليس من ا ل م ع ص ي ة لان صاحب ا ل ب د ع ة ي على ا ل ب د ع ة مقيم لا يغير حاله ل أ ن ه يحسن بنفسه الظن هل ننبئكم ب ا ل أ خ س ر ي ن أ ع م ا ل ا ل ذ ي ن ظ ل سعيهم في ا ل ح ي ا ة الدنيا وهم يحسبون أ ن ه م يحسنون صنعا ما ف ي ن س عندهم عمل و تعبانين تعب فردوا بعد الخشونه وجوه يومئذ خ ا ش ع ة في فطمتش ع ا م ل ة ن ا ص ب ة تصلى نارا ح ا م ي ة إ م ا ما كانوا مخلصين إ م ا كان العمل على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد ف ج ت ه ا د ش د د واتعب تعب شديد لكن ما كان م و ا ف ق ل ل س ن ة من أ ح د ث في أ م ر ن ا هذا ما ليس منه فهو شنو فهو رد ي أ ت ي منا ب ا ل ب د ع ة و ا ل ب د ع ة أ ح ب إ ل ى إ ب ل ي س وابن القيم يقول تزوجت ب د ع ة ا ل أ ق و ا ل ب ب د ع ة ا ل أ ف ع ا ل فولدت الفساد في ديار ا ل إ س ل ا م وابن تيميه كان يقول تزوجت ا ل ح ق ي ق ة ا ل ك ف ر ي ة ا ل ب د ع ة ا ل أ ص ل ي ة ف أ ن ج ب ت الضلال شنو تاني البدعة ك فاذا ك ن شنو لهم الضلال المبين جسر جسر ف إ نجا من ا ل ب د ع ة أ ت ا ه من باب ا ل ك ب ي ر ة يزينها ويحسنها في نفسه و ي أ ت ي ه ب أ ق و ا ل وعبارات يقول له غدا تتوب ولكنه إ ذ ا قارس الذنب قيده الذنب فما استطاع أ ن يتوب تخيل هنا ا ل خ ط و ر ة يقول له غ د ل ا تتوب وهكذا ف إ ذ ا نجا من ا ل م ع ص ي ة و ا ل ك ب ي ر ة أ ت ا ه من باب الصغائر من باب الصغائر كيف يقول طالما أ ن ك اجتنبت ا ل ك ف ر ة وخرجت من ا ل ب د ع ة والكبائر لا يضرك م ش ا ه د ة المسلسلات م ر ة م ر ة ما في حد اذا زرت كانت تصلي الصبح كانت تصلي في ا ل ج ا م ع ة مرة مرة عاي ما في حاجة في والافلام بس أ ه م شيء صلي في الجامع ة شيء و لكن عشان رجل اتاكد مني ا ن أ اشكر شو الظلام دا أ ع و ذ بالله قال ليك ياتيه من باب الصغائر و ا ل ص غ ي ر ة م د م ر ة قال ابن عباس لا ك ب ي ر ة مع استغفار ولا ص غ ي ر ة مع إ ص ر ا ر لما خرج ا ل ن ل م إلى ل ا خ ل ا ء و أ ر ا د و ا ان ينظفوا طعام أ ت ه د ى بعوف و أ ت ه د ى بخشبه و أ ت ه د ى بشوك وغصن شوك فاجتمعوا فعقدوا عليه النار قال هكذا محقرات الذنوب اجتمعنا على المرء حتى ي ف ل ك ن ا ه قال ف إ ذ ا نجا من الكفر و ا ل ب د ع ة و ا ل ك ب ي ر ة والصغيره بخلي قال ياتيه ق ل ي أ من باب أ ن يستغرقه بالمباحات يجيك اشياء شوف شوف شوف لا لي ليس فيها ذنب ا ل ب ت ة ما ه ي م ع ص ي ة ولكنه يشغلك بها كيف يشغلك بها تفوت عليك المكاسب و ا ل أ ر ب ا ح في ا ل آ خ ر ة تخليك و ق ت ك ت ت حتى تستثمروا خ و ا ن ا دي ن ظ ر ة م ه م ة جدا دي ن ظ ر ة ش ن و م ه م ة يقول ابن القيم والذنب شؤم من ناحيتين شؤم أ ن ه صرفك عن الله و أ د ى إ ل ى مقت الله عملت ح ا ج ة ربنا ش ن و يغضبوا ل ش غ ل الثاني أ ن مكان ا الذنب كان ينبغي أ ن تكون هنالك ط ا ع ة فالذنب غضب عليك ربك ومنعك ش ن و ومنعك الطاعه اين ع وين منعك ا ل ط ا ع ة في محل الذنب يعني مثلاً إنت راكب عربيتك أنت مثلاً راكب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 في محل ا ل م ع ص ي ة اخوانا الوقت بالقذوف في المعصيه ده ما وكت والله دي م ر ت ب ة والله م ر ت ب ة عاليه الوبي اخوانا محل ا ل م ع ص ي ة يتحسر المؤمن ليس ل ل م ع ص ي ة أ ن ه لم ي م ن ا وقت ا ل م ع ص ي ة ط ا ع ة شوف ي خ و ا ن ا ا ل ف ر ق شيء عجيب يعني أ ن ت عليك أ ن تغتنم كل ف ر ص ة و س ا ن ح ة فشغلك بالمباحات كما قال ابن القيم يعني رحمه الله تعالى يمنعه من ا ل أ ر ب ا ح ا ل ع ظ ي م ة والمكاسب ا ل ك ب ي ر ة والمنازل ا ل ع ا ل ي ة ا ل ر ف ي ع ة ف ي ن ش غ ل بالمباحات ج ل ع قبل كم ا ل خ م س ة إ ذ ا نجا لا يتركه الشيطان قال ي أ ت ي ه من باب شغله بالمفضول عن ا ل ف ا ض ل ي أ ت ي ه من باب ش ن و شغله ب م ف ض و ش عن الفضل ا لجان ل ي ت أ ص ل ما حضيع زمنك في وقت مباح لازم تعمل ط ا ع ة بدلا من أ ن تعمل ا ل ط ا ع ة ا ل أ ك ث ر أ ج ر ا يجعلك تعمل ا ل ط ا ع ة ا ل أ ق ل اجرا فبدلا من أ ن ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن يصرفك إ ل ى صحيح البخاري يخليك بس مقبل على البخاري ت ق ر أ البخاري كل يوم إ ذ ا بقى في زول فهم كل بس يقولك البخاري احسن حال يوميا من الصباح عادي مسعر البخاري و الله ما يستحق ان م س ك كتاب الله ي ق ر ده شغله الشيطان بالمفضول على ا ل ف ا ط م ك و ن و قرع البخاري ما أ ث م لقى لك أ ج ر لكن هل ب ل ق ى أ ج ر بكل حرف ح س ن ة والحسنه بعشر أ م ث ا ل ه ا لا أ ق و ل أ ل ف لام ي م حرف ولكن أ ل ف حرف ولام حرف وميم حرف ابن القيم قال طبعا انتهى من الفصل الأول من فصول التوبة الفصل الجاي بعد بالكلم عن أحكام التوبة شنو عن من عن لق فصول أحكام ذه كده ت و ب ة القاتل هل عنده ت و ب ة ولا ما ت و ب ة وكان كتل الزول والزول مات و أ ه ل الملك ي ت ع ا ف و ا عنه هل عنده ت و ب ة ولا ما عنده ت و ب ة أ ح ك ا م شنو ا ل ت و ب ة قال شنو في العقبات دي قال ومعظم الناس أ ت ا ه م الشيطان من العقبات الخمسه ا ل أ و ل ى بيكون ا ت ه م منه م ر ة و ا ح د ة ما ب ح ت ا ج يقرون البخاري ذاته ل أ ن و ا ت ه ى منه من ا ل أ و ل قصه البخاري دل الناس الشيطان غير ي د و ن ا ل ح ي ل ة بدل ما ي خ ل و ن عندهم حسنات ك ث ي ر ة ي خ ل و ن عندهم حسنات اكيد بسيطه بس. و إ ل ا ج ذلك بالفقه و ا ل ب ص ي ر ة في الدين الفقه و ا ل ب ص ي ر ة في الدين فقه ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة ا ن ا في ع ل ا ل أ ع م ا ل لكن ا ل ح تعرف ب العلم أ ي ا ل أ ع م ا ل أ ع ل ى د ر ج ة عشان تعرف ت ج د ر تميز ج بين, بين العمل مثلتك ق ا ل ب خ ا ر ي ومثلتك ق ا ل ق ر آ ن ا ل أ ص ل ل تخذني ا ق ر آ ن م ر ة م ر ة تفقد ت أ ح البخاري ت د د و ك ي تدوكي د أ م ا لو ما عندك ب ص ي ر ة في ا ل د ي ن عبد الله بن المبارك أ و ل ح ا ج ة عالم و غنيان و ك ا ن ب ج ي ت عالم و غنيان ربنا فتع لي فتح الشديد م ا ب ت ح ت ا ج لزور ك ل أ ص ل ا ودي أ ه م ح ا ج ة جاتو م ر ة تشحت م ر ة بده ي ق و ل لله يا م س ع ي لله وقاعد في الدكا في ط ر ا ب ي ز ه وبعدين ولد شغال بيع ولد قاعد في ا ل خ ز ن ة الدكا كله ح ب و د ي ن مشغنون ب ا ل أ ج ر ه قادر ولد في ا ل خ ز ن ة يعطيها وقادر ل للمرأة امشي ب ت المراه خ ز ن ة طبعا ا ع ف ل امشي ي ا ر للختنه ق كم خل يصرف لك ولكن هذا هو المسلم ا ي يجعل هذا م س ل يجعل هذا ا ل س ل يجعل ه ا ل م س ل م ي ج هذا ا ل م س ي ج هذا المسلم يجعل هذا المسلم ي ج ل ه ا ل يجعل ه ذ م س ل يجعل هذا المسلم يجعل ه ا المسلم ي ع ل ه ا المسلم ج ع ل ه ا ا ل م س ج ل هذا م س ل ج ع ل ه ا ل م ل هذا ا ل م س ل ل هذا ل م س ل ع ل ه ل م س ل يجعل ه ا المسلم ي ج ه ا المسلم ي ا المسلم يجعل ل م س ل م يجعل هذا ا ل م س يجعل هذا ا ل هذا ك ل ي ر ق ا ل ل ه ا ب ن ا ل م ب ج ع ا ا ل م س ي ت ع ل له ابن ا م ر أ ة ش ا ب ة تتسول فخشيت أ ن ت ح م ل ه ا ا ل ح ا ج ة على فعل ما أ ك ر ه من المعاصي ف أ ر د ت أ ن أ ع ف ه ا يا اخوانا لو جمعت داري ن د ب ي تقول لي يا اخي داري مركز صحي ي ق و ل ل ك لا الا جوامع بس إ ل ا ش ن و جوامع تقول لي خصم نحن ما داري جوامع جوامع الحمد لله مليان ة د ا ر ي ن مركز صحي يا اخوانا ا ل أ ج ر ب ا ل ش ي ء ا ل أ ا ف ع ل منه للعباد وليس ا ل أ ن ف ع لنفسك أ ن ت د ا ئ ر ا ل لنفسك أ ن ف ع د انفع ر الأجور الكتير أ لنفسك لكن انفع ل أ للعباده ا ل م ح ت ا ج ي ن لشنو مركز شنو مركز صحي ل أ ن ه أ ي ض ا قال تعالى ومن أ ح ي ا ه ا ف ك أ ن م ا أ ح ي ا الناس ن و جميعا أ ن ت لما ت ع ر ف مركز صحي وناس ك ممكن يحصل لهم هلاك ن ج و ف ك أ ن م ا أ ح ي ي ت الناس جميعا ف ا ل أ م ر يحتاج إ ل ى فقه و م ص ي ر ة في الدين نكون قد وصلنا بذلك ب ذ ل ك إ ل ى ن ه ا ي ة درس اليوم من كتاب مدارج السالكين في منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين كنا مع م ن ز ل ة ا ل ت و ب ة ونازلنا ونستمر إ ن شاء الله مع م ن ز ل ة ا ل ت و ب ة في أ ك ث ر من درس حتى نستوعب هذه ا ل م ن ز ل ة ا ل ع ظ ي م ة وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير